رجال من الاحباب تاهت نفوسهم ينادونه خوفا ويدعونه قصدا وقاموا بليل والظلام مغلل الى منزل الاحباب فاستعملوا الكذاب يحثون حث الشوق نحو مليكهم وقصدهم الفردوس كي يرزقوا الخلدا أولئك قوم في العبادة أخلصوا فتاهوا بها شوقا وماتوا بها وجدا